وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَلَى وَنُقِرَ فِي الْأَرْحَامِ فَانْشَقَّتْ ان نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الاول ان نجعل المتقين كالفجار كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اول الالباب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 رُدَّوا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَشْحًا بِالسُّوقِ وَالأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدك انك انت الوهاب تسخر لنا الريح تجري بامري رخائا حيث اصاب والشياطين كل بن ماء وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد هذا اطراءنا فمن او امشك بظهر حشاب وان له عندما لذلفا وحسن مآب واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركب برجلك هذا مختسل دالب وشراب